بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارمي جزا فتهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نطر فنقول فذانك يوم اذ ذي يوم عسير على الكافرين غير يسير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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَنَا لِأَنَّمَا نَائِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَاهُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الذين, الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا